وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمن أمانته وَلَيَتَكِلَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمُّ قَلْبُهُ والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخ هُو يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء والله علا كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائه وكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا رأناك ربنا وإليك المصير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 فَعَلَى شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ الَّذِي صَوَّرَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا حكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ الْغَيْبِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا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 إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله ا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 وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَذَّبَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وآخرى كافرة يرونهم مفليهم رأي العين والله يؤيد بنصر